وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzal Allahu biha min sultan إن الحكم إِلَّا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يا صاحِ بَيّجنِ أََّا أَحَدكُ مَا فَيَسْطََِّهُ خَمرَ وَأََّ الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأكُلُ الطَّيْرُ مِروَسِ خُضِييَ الْ الأأَممرْرُ الَّ فِيهِ تَسْتَفْتد وَقَالَ لَِّذِي ظَدَّ أََّهُ نَاجِم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سَبْعٌ عِجَاف يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَبِتُونَ لِي فِي رُؤْيَا يَا